بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرط كل أمر أمرا من عندنا إنا كنا مرسمين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم فأتي السماء بدخال مبين يغشنات هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم سولوا عنه وقالوا أن مجنون إنا فاسف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبقش البقشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله وإنكم رسول أمين وأن لا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني ربه أن فأسر بعباده ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات ورعون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكمين كذلك وأغرثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنهم كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلا وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأَتُوْبِ أَبَا أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّرُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم القصر ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجعت الذقون طعام الأثيم كالمهليق في البطن كولي الحميم خذوه فاعفروه إلى تواه إنجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميل زق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتعون إن متقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستغرق من متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذابا الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب التَّنْقِيبُ إِنَّهُمْ مرتقبون